أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سان يقول جزاكم الله خيرا وأنفع بعلمكم ثم يقول هل اطلاع ونشر مقاطع البلوتوث التي تصور بعض المؤمنات الغافلات في الجوال والإنترنت داخل في قذف المؤمنات الغافلات جزاكم الله خيرا وأرجو منكم الدعاء لي بالهداية فإني نادم والله وجزاكم الله خيرا هذا ليس من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات لأن القذف أن يقول أن يصفها بالحرام بفعل الفاحشة بضوابطه المعروفة شرعا أما إذا صور مثل ما ورد في السؤال يصور امرأة وهي لا تدري ويهتك ستر الله عز وجل عليها فهذا من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا والله تعالى قال عن مثل هذا الصم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون فالذي يصور هذه المقاطع سواء برضى من الشخص أو بدون رضاه فإنه يفسد أعراض المسلمين وينشر الفحش بينهم والله إذا توعد ووعد فلن يخلف فلن يخلف وعده سبحانه وتعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فإن الله عظم أعراض المسلمين وعوراتهم فلا يجوز للمسلم أن ينتهك حدود الله ويغشى محارم الله بفضيحته لإخوانه وأخواته المسلمين فمن صور الصور التي تفضح المؤمنات الغافلات أو حتى تفضح من وقع في الفاحشة وينشر فحشه بين الناس فعليه أن يتذكر أمورا وردت بها النصوص وصحت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توعد الله فيها كل من انتهك حدوده وغشى محارمة وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة فكيف إذا قدموا على ربهم وقد صوروا عورات المسلمين وكيف بهم إذا وقفوا بين يدي الله وخصومهم المؤمنون والمؤمنات والغافلون والغافلات وكيف بهم إذا وقفوا بين يدي الله فأراهم الله عواقب ما فعلوا فكم من قلوب فتنت وكم من نفوس إلى الحرام صرفت بهذه المقاطع الخبيثة وهذه الصور الشنيعة التي أفسدت أبناء النسلمين وبناتهم وعليهم أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى توعد بالعذاب الأليم كل من نشر هذا الشيء الذي فيه ضرر على المسلمين سواء بالمقاطع أو بالصوت بالصورة أو بالصوت أو بأي وسيلة من الوسائل أو بالصور فهذا كله توعد الله عز وجل أهله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم وأليم من الله ليست بهينه ثم إن هذا العذاب الأليم ليس في الآخرة بل إنه في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فالله أعلم بماذا يصيبهم الله أعلم ما الذي يجر هؤلاء على أنفسهم في أرواحهم وفي أجسادهم وفي أهليهم وعوراتهم فمن هتك ستر الله على المسلمين هتك الله ستره ومن فضح المسلمين فضح الله أمره ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته فكيف إذا كانت محصنة عفيفة متعففة مسلمة ويل لهذا إن أصابته سهام الليل أو سهم أصابه سهم من سهام الله عز وجل من ولي من أولياء الله على هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في إخوانهم المسلمين فالشر ليس لمن صوره وهتك ستر الله عليه بل الشر الأعظم في سريان هذه البلايا والمصائب بين ابناء المسلمين وبناتهم لتفسد أخلاقهم وتصرفهم عن سبيل ربهم وتعينهم على تتبع خطوات الشيطان وما يغذب الرحمن فويل لمن والى الشيطان وعاد الرحمن فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يعلموا أن هذه اليد التي صبرت وأن هذه اليد التي حورت وأرسلت أنها ستشهد بين يدي الله جل جلاله بما فعلت فويل للظالم بما ظلم به إخوانه المسلمين وهتك به أعراض المؤمنين فليتق الله هؤلاء في أنفسهم وليتق الله في إخوانهم وأخواتهم المسلمين الله أعلم كم من قلوب جرحوها وكم من عيون بالمدامع أجروها من نساء ومن رجال مؤمنين تقرحت قلوبهم بهدك ستر الله عليهم فليتقوا الله هؤلاء وليعلموا أن الله بالمرصاد والعذاب الذي وعد الله به هؤلاء أليم ثم بيّن أنه في الدنيا والآخرة ففي الدنيا لا يأمن الواحد منهم أن يصلط الله عليه فتنة يفتن بها قلبه فتسوء خاتمته والعياذ بالله وأعرف رجلا كان متهتكا في حدود الله مؤذيا للمسلمين في أعراضهم وأوتي بسطا في في جسمه وكان يتفاخر بذلك ويتعالى فكان مرت عليه سنوات وكان البعض يتعجب من قوته ومن فعله حتى شاء الله فجئت يوما في الصباح الباكر فأخذه الله العياذ بالله أخذا وبيله نصلا الله السلامة والعافية صدم في سيارته فانتفضت جثته من السيارة ورمي على الأرض فمثل هذا لا يأمن من سوء الخاتمة من يتجرع على أعراض المسلمين لا يأمن أن تأتيه والعياذ بالله دعوة تتسبب في سوء خاتمته أما إذا أوسد في لحده وضم في قبره فعندها يرى حياة جد لا لعب فيها وعندها يرى ما قدمت يداه وعندها يقول يا حسرتاه ولكن يندم ولكن ليست ليس ليس ذاك حين مندم فعلى المسلم أن يتق الله وأن يحفظ عورات إخوانه المسلمين وأن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكره لنفسه إخوانك المسلمون ينتظرون منك الستر ولا ينتظرون منك الفضيحة ينتظرون منك حق الإسلام الذي هو أعظم الحقوق فأي مسلم ومسلمة لها عليك حق فاحفظ حق الإسلام وإن استطعت أخي المسلم أن تعيش محافظا على حقوق إخوانك المسلمين حتى تلقى الله فأنت بخير من الله عز وجل إنها فتن انتشرت ووسائل تيسرت وسهلت ولكن طوبا ثم طوبا لمن تعفف بعثة الله وحفظ نفسه عن المفاتن التي تغذب الله سبحانه وتعالى وتمسك بدين الله وحفظ حقوق إخوانه المسلمين خوفا من الله ورجاعا فيما عند الله نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعصمنا وأن يسلمنا ويسلم منا أصيك أخي في الله أن تتحلل من هذه المظالم وأصي كل من بلي بها أن يتحلل من المظالم وأن ينكف عنها ويبتعد وأن يتوب التوب النصوح حتى يؤمنه الله من كل خزين وفضوح وأن يرجع إلى ربه وإذا كانت عنده وسائل أو آلات تعينه على ذلك وتذكره بذلك فليتخلص منها وليطمس هذه الصور ويحرقها ويتلفها ويبعدها عن نفسه فإن من تاب تاب الله عليه ولا أرحم من الله بخلقه ومن صدق مع الله صدق الله معه ومهما رأيت من مناظر فاتنة فإن الله سيعصمك بحوله وخوته وسيصف عنك شرها وسوءها ان صدقت مع الله في التوبة منها اللهم أهدنا واهد ضال للمسلمين وتب علينا وارحمنا أجمعين نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتن مفتونين ومن إرجاف المرجفين ومن ابطال المبطلين عصمنا بعصمتك يا رب العالمين وثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا برحمتك يا رحمين اللهم احفظ شباب المسلمين وشاباتهم واحفظنا معهم بحفظك وتولنا نوئياهم برعايتك اللهم عصمهم من مزالق الهوى وسبل الردى وأعذهم من دعاة السوء والفتن والمحن اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد تدله فيه على طاعتك وتثبت فيه المطيع على محبتك وتصف عنا وعن إخواننا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا واعذنا من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا نعوذ بك يا ربي من كل, من كل سوء وفتنة وممن يجر علينا السوء والفتن ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزة عما يصبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين